السبيل مثل ما قال الشيخ وليد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الإقبال على الله حتى لو كان الإنسان رائع مخدرات حتى لو وقع في الإدمان أنا أقول لك قصة والله العظيم حصلت معنا هذا العام في حج هذه السنة حجوا معنا شباب الشباب الشباب تقريبا 150 شاب في يوم عرفه في صباح يوم عرفة نطلع القطار بنروح على عرفة من ميناء إلا فيه ولد عمره 32 سنة 32 سنة هذا الشاب حرارة مرتفعه وعرق ينزف عرق غير طبيعي يرجف رجل في نفس الشركة اللي احنا فيها والحملة اللي احنا فيها كان فيه خيمة فيها خمسين شاب جايين من مستشفى الأمل ومعهم فريق علاجي ومعهم دكتور جبل الدكتور هذا وشاف هذا المريض وهذا الشاب صاحب صاحبه 32 سنة تحاور معه كشف عليه طلع الولد هذا ابو 32 سنة مدمن زروين واليوم احنا في يوم عرف يوم 9 له يومين ما استخدم وهذه اعراب والان محتاج الى هروين محتاج الى هروين يبكي بحرامه اقسم بالله قدام عيني انا واقف معاه جالس معاه الدكتور ايش قال قال الان الان عناية مركزة هذا لو استمر ممكن يموت تدرون الولد ايش قال وهو يبكي يقول تكفون أبو كمل الحج تكفون أبو كمل الحج أعطالوا إبرة مغذية بعض الأبو... الإبرة المهذية نعم لفيت البطانية أنا اكلمك بنفسي كلام هذا قبل أربعة أشهر أو خمسة أشهر من الهان لفيت البطانية أنا واحد من الشباب وشناه وركبناها القطار وقفنا في عرفة صحي في القطار اقسم بالله هذا المدمن الصادق التائب انه يبكي وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ويبكي ويبكي ويبكي والألم يزداد عليه وصلنا عرفة نام الساعة أربعة العصر باقي ساعتين وتغرب الشمس ينتهي يوم عرفه لما صحي الحال ازدادت سوء جاب الطبيب والدكتور مره ثانيه اثنين دكاتره قالوا الان الان يخرج ما في مستشفى الا خارج عرفه هو يقول لا تغرب الشمس واطلع من عرفه وبعدين ودوني فين ما تودوني اعطونا ابر مهدئه انتهى غربت الشمس حملناه إلى ميناء جلس يومين رايح جاي على المستشفى وهو يقول تكفون ابا أكمل الحج تكفون ابا أكمل الحج الله العظيم صباح يوم 13 آخر يوم من أيام الحج هذا الولد جالس معنا في الحملة في حلقة قرآن ماسك المصحف يقرا القران كانه ما تعطل مخدرات ولا دقيقه واحده في حياته قبل شهر قابلته لحيه وجه منور اذا رايت وجهه تذكر الله سبحانه وتعالى اللي كانوا يقولون في الحج الان عناية مركزه ولا يموت الان يخرج الان يتنوم لكن والله رأيت في ذاك الشاب صدق ما رأيته في شاب في حياتي كان صادق كان عنده رغبة يقول أنا أصلاً جاي الحج ابغى حج وإن شاء الله ما عدا دقيقه دقيقة بعدها بس أهم شيء اكمل الحج أهم شيء يأدي هذا الفريضه العظيمة ادى الحج وخلص على الله من ادمان الهيروين والمخدرات بدون ما يراجع مستشفى ولا يدخل مستشفى ساعة واحدة ولا يوم واحد المبتلى يصدق مع الله بس ويقبل على الله جل في علاه يغير الله عز وجل حياته وحالته وليتق الله عز وجل من يروجها من يهدم بيوت المسلمين واناء الليل واطراف النهار كم من أم قتلت وكم من أب قتل وكم من زوجة طلقت وكم من ابن تيتم وكم من عرض اغتصب وانتهك كله بسبب هذه المخدرات ومن يروجها.